يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قالوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ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 وان اكون علي امنا الشهيدين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا انزل علينا اللهم ربنا انزل علينا مائده من السماء تكون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 أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَاهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ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 وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت رقيب عليهم وانت على كل على كل شيء شهيد إ تُعَّبَهُ فَإِدْنَّهُ مَعبادُ إِن تُعَذبَهُم فَإِنَّهُمعبَادُُك وَإِن تَغْفِر لَهُم فَإِنَّكَ أَ تَ العززُحَكِيم قَالَ اللَّهُ هذا يَْمُيَمْ فَ الصَّادقينَ صيدِقُهُمْ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 وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ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 وَلَوْأَن زَلَّ مَلَََّ قُضِْي الأمرُثُمَّ لَا يظَرُون وَلَْ جَعَلهُ مَ لََ جَعلناهُ رَجُلَ وَلَ لَ بَسْنَ عَلَيهِمَّا يَلبِسُون وَلَ قَدِسْتُه زِئأَ بِرُرسُُلِم مِنْ قَبِلِكَ فَحاقَ بالذين سخروا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 لا يَجْمَعَنَّكُمْ إِلَّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ